وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدية متع فأصيب في الطريق فعليه البدل ثم يأتي مالك بعد هذا من أهدى ايش بدنة جز نذرا جزاء أو نذرا أو هدية متع أو قران فعطب في الطريق فعليه بدلا من ننظر في هذا الفرق بينه وبين التطوع التطوع ليس ملزما بشيء قبل ان يهدي ولكن الجزاء ولكن النذر ولكن هدي التمتع وجب في ذمته قبل ان يسوق قال الله علي نذر ان اهدي بدنة الى مكة لما جاب ناقة وبأش قلدها تعينت انها الهدي ولكن هل وصلت إلى مكة نذره حيثما عطبت ولا إلى مكة إذن عليه أن يوصلها إلى مكة فهذه لم تصل إذن يأتي بغيرها لتصل لأن محلها إلى البيت ليش؟ العتيق وهذه أحلها في الطريق فلا تصح عنه وكذلك الندر لله علي ندر أن أنحر بدنه يوم كذا في محل كذا مهما كان من نحر دون ذلك المكان في ذلك اليوم هل يطابق النذر ولا يخالفه؟ يخالفه إذا ما وفى بندره وكذلك الجزاء إنسان حلق شعره متعمدا في وقت إحرام إنسان عمد إلى لباس ولبس إنسان عمد ووطئ أهله قبل الوقوف بعرفة إنسان فاته الوقوف بتقصير حساب أو عطب أو شيء من ذلك لازمه دم ولا لا هذا الدم واجب عليه ولا تطوع واجب عليه واجب عليه أن يسوقه إلى البيت الحرام فإذا لم يسقه إلى البيت الحرام وكان دون ذلك يبقى عليه بدل ولا لا إذا كنا في رمضان حتى يتبين لكم الخيط ليش ثم أتم الصيام إلى الليل لو أن إنسان نسي وأكل قبل الليل نقول هذا أطعمه الله وسقى لو ان انسانا اكل رأى الغيم واختفى شعاع الشمس فاكل يظنه انه ايش المغرب ثم بعد ذلك الشمس يقول له سلام عليكم هل اتم الصوم الى الليل لا يبقى عليه يوم بدله ولا لا عليه يوم بدلا من لان الله قال اتم يمه الى الليل كذلك ثم محلها إلى البيت فإلى البيت هنا تساوي إلى الليل هنا، فإذا قصر في صومه قبل الليل بخمس دقائق عليه يوم اخر وإذا كذلك قصر هديه الواجب عليه قبل مكة بكل واحد يبقى عليه إيش هدي اخر إذن الهدي الواجب اللازم بنذر اللازم بفرض الجزاء والجزاء في الحج أو العمرة إنما هو بترك واجب أو بارتكاب محظور أما الأركان فلا تجبر بدماء الطواف الساعي الوقوف الحلق لا يجزئ عنها دم ولكن الإحرام من الميقات التجرد الجمع في عرفات بين ليل ونهار رمي الجمار المجد بمنا طواف الوداع كل هذه واجبات لو تركت ان كان عاملا فهو آثم ومقصر وعليه دم وان كانت لعذر ولضرورة فانه لا دم عليه ويجبر ذلك بايش بدم فدم الجزاء ما كان عن تقصير في واجب او ارتكاب محظور وكذلك دم الهدي هدي التمتع او هدي القران من قرن بين الحج والعمرة وقال لبيك اللهم حجا وعمرة معا فهو قارن عليه بعد ان ينتهي من نقوف بعرفة وياتي الى منى ينحر هدي القران وكذلك المتمتع بالعمرة الى الحج كما بين سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهد فهذه الدماء سواء كانت جزاءات او كانت واجبات او كانت نذرا ينذره بدون حج ولا عمره فانه وجب عليه ان يوصلها الى محلها فان عطبت دون ذلك لا تجزئه وعليه بدلا منها هذه التي عطبت ولن تجزئه وسيقضي مكانها ياكل ولا لا ياكل يشبع لانه ملزم ببدل منها وكذلك هذه التمتع وهدي القران لم ياكل ولا ما ياكل فكلوا منها واطعمه